يوم ترونها تذهل كل م ب ض ع ة عما اضعت وتضع كل ذات حمل حملها و ت ر ن ا ت سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد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 يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا إ خلقناكم من تراب فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه م خ ل ق ة ثم من م ب غ ة م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة لنبين لكم ونقض في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء إ ل ى أ ج ل مسما ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم ل ت د ل غ و ا أ ش د ك م ومنكم من يرد ت و ومنكم من ي إ ل ى أ ف ض ل العمر لكي لا يعلم من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 و د ا م للعبيد ومن الناس من يعبد الله على ح ر ف ف إ ن أ ص ا ب ه خير ن ط م ا ن به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا ي ض ب ه وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ض ب ه أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس ا ل ع ش ي ر إ ن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر إ ن الله يفعل ما يريد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 الناس وكثير حق عليه العذاب ومن ك ث ي عليه ر حق العذاب و يهن الله فما له من نكر ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم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 إ ل ى صراط الحميد إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه للناس سواء والباد و العاكف فيه من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أ ل ي م و إ ذ بوانا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت أ لا تشرك بي ش موسوعه بيتي النابلسي و ل ق ا للعلوم ا س ج د وأذن ف الاسلاميه ن ب ا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 حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خض من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك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 كذلك سقطناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك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 ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز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 قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إ ب ر ا ه ي م وقوم ن و ط و أ ص ح ا ب م د ي ن وكذب موسى ف أ م ل ي ت للكافرين ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان نكيب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 من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و إ ن الله ل ه ا د الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتي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 وان الله لهو خير الضازقين ليدخلنهم مدخلين الضونه وان الله لعليم حليم ذ ل ك ل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 ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل أ م ة جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في ا ل أ م ر ودع الى ربك إ ن ك لعلى هدى مستقيم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 عليهم آياتنا قل افانبئكم بشد من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل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 و ا ل م ط ل و ب م ا قدر ا ل ل ه قدره حق إ ن ا ل ل ه ل ق و ي عزيز ا ل ل ه يصقفي من ا ل م ل رسلا ا ئ ك ة و م ن ا ل ن ا س إن ا ل ل ه س م ي ه بصير. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين آ م ن و ا اذكعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون